Aguz bil Allahi min al Shaitan al bismillahi Rahman al Rahim, wa al sahibukum wa ma gawa, wa ma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 فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما aatumaa, aatumaa, aatumaa, aatumaa, aatumaa, aatumaa, aatumaa, aatumaa, aatumaa, aatumaa, اردها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 Tilka, eza, qisma tu, dziza, inhiya illa, asmaa, semaytumuha, semaytumuha, antum,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 وَكَم مِّن ملك فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن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 ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 وأنه هو أضحك وأبكى وَأَنَّهُ هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ himmin, muun muassa. كَانُوا هُمْ avlamma, uho, uho, uho, فَغَشَّاهَا مَا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة